تبارك الذي بيته الملك وهو عالم شيء قدير الذي خلق المرضى استاد می‌خوام اَمَنَ كَمَ نَافِ فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِهِمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هُمُ يَتَرَقَّبُونَ أَم أمين فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نذير وإن كان فكان لكمين اولم يروا الى الطير في فِي يَوْمٍ لُمَن تَظُنُّ مَن يَمْشِي مَكْبًا عَلَى وَجْهِهِ أَمَّا مَن يَمْشِي سَمِيًّا عَلَى صَرْحٍ نُسْتَبِينُ قُلْ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ Oh, yeah. Amen.